فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا وَل ب مؤينَ منِظَن أَن حسَن إِ الن ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن لن تغوفا وخير لكم وإن تعودون عذوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن كثورا وَعَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Yes. Yeah. can't mm -hmm. نشؤد درا بين دران في صلب قلب مولدينا لا يطعن وان وَعْلَمُوا أَنَّ مَا يَحُولُ بَلْ مَنْ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يُؤَنَّهُ إِلَيْهِ تَشَاوُرُ نَ ت تُصباًالَ م غلَ منِ قُ خ أ أَ